ألا كل ما هوات قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله كذين مشيت ونبل مصيم ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي أصيب وللنسي حب لطول وَلَبِئْنَ لَهُمْ شَبٌّ تَعَالَى أَهْلِ صَبَرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فيها الحبيب الحبيب أول مرأة تعجبه نفسه فأعجب والأمر عندي عجيب وما هو إلا على نقصه فيوما يشيب ويوما يشيب